أصواتكم فوق صوت النبي ولا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.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 فتبين أن تصيب قوما بجهالة فتصبح فتصبح على ما فعلتم نادمين وعلم أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الرشيدون فضلًا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما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 وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جِتَارِبُ كَثِيرٌ مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ وَلَا تَجْسَسُ وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا